من أعنف وزرع ونخيل وزرع ونخيل صلوان وغير صنوال يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَلُوبُهُمْ أَإِنَّكُمْ نَتُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَاءكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَاءكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تخيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 ويُرْسِي السَّحَابَ فِي قَالٍ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَهِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ غَفَاوَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَ إِلَّا فِي وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَانِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَلْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَانِ يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي القلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الوائد القهار انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل بقدرها السيل زبدا وبأن ومن ومن ما يوقدون عليه في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 والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 ان سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييئس الذين امنوا الا لو يشاء الله لادن الناس جميعا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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْهُ عَقَابٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُوهُمْ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 وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء بعد بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولا قد أرسلنا رسلا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 وإما نرينك بعض الَّذِينَ عدهم أَوْ نتوفينك فَإِنَّمَا عليك البلاغ عَلَيْنَا الحساب أَوَلَمْ يروا أنا نأتي الْأَرْضَ ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب